بسم الله الرحمن الرحيم والضحا والليل إذا سجد ما ودعك ربك وَمَنْ قَالَ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهذا ووجدك آسا فَأَعْظِمَاء فَأَمَّنْ يَكِنْ مَفَلاَ ثَقَهْ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلاَ ثَنَر وَأَمَّ بِرْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّ